وحسنا أولئك رفيقا اللهم ارضى عن صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين أيها الإخوة الكرام أحبتنا في الله في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بكم ونسعد بتجديد اللقاء معكم في هذا البث الحي والمباشر على الهواء لصلاة العشاء وصلاة التراويح في هذا اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وعبر قناة السنة النبوية وأثير إداعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل إنه ولي ذلك والقادر عليه إخوة الإيمان يشهد المسجد النبوي الشريف في هذه الليلة المباركة ليلة التاسع والعشرون ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان لذلك نشاهد هذه الجموع الغفيرة التي امتلأ بها المسجد النبوي الشريف وساحاته الداخلية والخارجية وسطحه والتوسعات وذلك منذ وقت مبكر كما امتدت الصفوف إلى الطرق والمناطق المجاورة للمسجد النبوي الشريف بالمصلين والزوار من داخل وخارج المملكة العربية السعودية الذين جاءوا من كل مكان حرصا على أن يشهدوا ليلة ختم القرآن الكريم هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساح في هذه الرحاب الطاهرة ولذلك نشاهد معكم أحبتنا الكرام هذه الجموع الغفيرة التي نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكتب لها الأجر والثواب أحبتنا الكرام لحظات وينادى لصلاة العشاء من هنا من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة نسأل المولى تبارك وتعالى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 Vind AKBAR A shahadu al la illallah. A al. Aan ANNA de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 المخصوص بجوامع الكلم وخواص الحكم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه وأشرف رسله نبينا والشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا إخوة الإيمان أحبتنا في الله في كل مكان رفع مؤدن المسجد النبوي الشريف أحمد بن محمد صالح الأنصاري أدان صلاة العشاء من هنا من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في هذا اليوم الثامنة والعشرون من شهر رمضان لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالح من القول والعمل في هذا الشهر الكريم إن ربي سميع قريب مجيب للدعوات ما أجمل هذه اللحظات الإيمانية التي يقضيها المرء وهو يتقلب في هذه الطاعات وهذه الخيرات وهذه الكنوز التي لا تنتهي ولا تنضب في هذا الشهر الفضيل يتقلب المرء بين يدي الخالق سبحانه وتعالى فرحا مستبشرا بما عند الله سبحانه وتعالى من فضل عظيم وثواب جزيل شاكرا له ان وفقه ويسر له هذه الاعمال وهذه الطاعات التي ترفع من شانه وتقربه الى مولاه سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى لك الحمد ان بلغتنا شهرك الفضيل ولك الحمد ان بلغتنا هذه الليالي الفضيله من شهرك الفضيل فنسالك يا الهنا كما اكرمتنا بنعمك التي لا تعد ولا تحصى أن تكرمنا بالقبول وأن تتقبل منا ما فات من رمضان وأن تجبر نقصنا وتقصيرنا فيه وأن تجعل رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيته واستغاث بك فأغثته اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير وأدم علينا نعمك واغمر قلوبنا بمحبتك واشف اللهم مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا وتولنا برحمتك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين اللهم يا من هو في جلاله عظيم وبعباده رحيم وبمن عصاه حليم ولمن رجاه كريم يا من يا من امتدت إليه أكف السائلين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 Akbar ik wil de minister Allah U is Allahu akbar. Oh.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 ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR jaren ben, dat HAMIDAH de afgelopen jaren ben, dat Allahu akbar Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.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 برحمتك يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوه الايمان احبتنا في الله في كل مكان ها هم المصلون هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ادوا صلاه العشاء وهم يستعدون الآن لصلاة الترويح في هذه الليلة المباركة والتي سيأم المصلين فيها كلا من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد وفضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير أحبتنا الكرام ليلة التاسع والعشرين هي آخر ليلة وطرية في هذا الشهر المبارك الفضيل فلنقتنم كل لحظاتها فقد تكون ليلة القدر فأحيوها بالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن الكريم والصدقه ولتكثروا من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر بما أدعو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا كنت تدعو وضاق عليك الوقت وتزاحمت في قلبك حوائجك فاجعل كل دعائك أن يعفو الله عنك فإن عفا الله عنك أتتك حوائجك من دون مسألة أسأل المولى سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه أن يبلغنا وإياكم احبتنا الكرام ليلة القدر وأن يكتبنا فيها ممن قام ايمانا واحتسابا وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا ويعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار في هذا الشهر الفضيل نسألك يا إلهنا يا من هو في جلاله عظيم؟ وبعباده رحيم وبمن عصاه حليم أن تغفر لنا وتقبل توبتنا وتعفو عنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الفضيل اللهم هؤلاء عبادك قد جاءوك من كل مكان من كل فج وعميق جاءوا رغبة فيما عندك وهاهم في مسجد نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم جاءوا وفي كل وفي نفس كل واحد منهم مطلبه وسؤالا واماله فاللهم في هذه الليله الفضيله المباركه اعط كل الذي سؤل سؤله وحقق يا الهي لكل عبد من عبادك مراده فقد جاؤوكا خاضعين منيبين متذللين بين يديك يرفعون أكف الضراعة إليك وهم متيقنين أنك لن تردهم خائبين فنبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا إلهنا ليس معك إله في الكون فيدعى، وليس لك شريك فيرجى بمن نستغيث وأنت الرحيم الغافر وبمن نستنصر وأنت القوي القادر اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب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 لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا ومولانا جئناك طائعين خاضعين منيبين نرجو رحمتك ونخشى عذابك فيا إلهنا ومولانا لا تردنا خائبين ولا عن بابك محرومين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا صلاة القيام أثابكم Allahu Akbar oh.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 انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره قتل, الإن قتل الانسان ما أكفره من اي شيء خلقه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 لا تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله, الله أكبر سمع الله, أكبر الله لمن حميده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 وشقت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت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 ويصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون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 كنتم ما كانوا يفعلون الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 فَأَمَّا من أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ وراء وأم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ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 والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجور غير ممنون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 ما ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير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 يعال الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ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 انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلن النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سر مرفوعه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة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 فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله <الصفيق> الله أكبر, الله أكبر.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 ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد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 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ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 أولئك اصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله الله هو أكبر الله أكبر Allahu akbar het akbar Allah akbar het akbar, Allahu akbar.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 فانهما فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها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 وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنْذَرْتُكُمْ نارا تلظى لَا يَصْلَى هَٰهُ إلَّا الْأَشْقَى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 ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر Spionage en de kwaliteit Rabbana, de kwaliteit van de Allahu akbar.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 أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا ان راه استغنى ان الى ربك الرجعا ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى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 Snedig aan het zabannigen. Klaar, laat het aan het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 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا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 ن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة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 الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر, الله أكبر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 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء, إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب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 Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa dat is Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akbar.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 ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الكريم الجواد السابغ فضله على العباد الصادق في قيله فلا يخلف الميعاد الحمد لله ذي الجلال والاكرام اسبغ علينا جزيل نعمه والقى فيه العظام الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم سر العبد وما نوى جل جلاله وتعالى وانهل نواله وتوالى الحمد لله رافع السماء وبانيها ومالك الأرض وساكنيها وواهب الحياة ومسديها الحمد لله وما نقضي بالحمد حقا والشكر لله ولم يزل الشكر مستحقا الحمد لله المالك للرقاب كلها رقا كون الأشياء وأحكمها خلقا وفتق السماء والأرض وكانتا رتقا وقسم العباد بحكمته فأسعد وأشقا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا الحمد لله حمدا دائما لا ينفد أبدا الحمد لله حمد لا ينتهي مددا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله خالق كل موجود ومفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان الحمد لله على ما أسال من وابن الآلاء وأزال من وبيل اللأواء وأسبل من جميل الغطاء وأمال علينا من كفين الإحسان الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال وللجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الاحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعاني بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله المتوحد بالالوهيه والبقاء والعز والكبرياء وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الجبار الذي لا يرام العزيز الذي لا يضام القيوم الذي لا ينام ما قام مخلوق بحقه المولي بفضله على جميع خلقه سبحان من خضعت له الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب سبحان ربي مسير ومسبب الاسباب ومسير السحاب وخالق الناس من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وصدق الله ذو العظمة والجلال صدق الله الكبير المتعال صدق من تقدس عن الأشباه والأمثال وجل عن الفناء والزوال صدق من لم يزل جليلا صدق من حسبنا به كفيلا ومن أصدق من الله ومن اصدق من الله حديثا وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ووليه ونجيه ورضيه وخيرته من خلقه اللهم صل على نبينا محمد الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك نشهد بين يديك أنه قد بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق اللهم صل على نبينا محمد الذي بعثته للإيمان مناديا وإلى الصراط المستقيم هاديا وإلى جنات النعيم داعيا وعن الآثام والمنكرات ناهيا اللهم صل على نبينا محمد ما تحركت الألسن والشفاه وصل عليه من فلق صبح واشرق ضياء اللهم صل على نبينا محمد اشرف الورى واعلى البريه جاها اللهم صل عليه صلاه لا تتماها اللهم صل عليه صلاه يعم الكون سناها وطيب شذاها اللهم صل عليه وعلى آله وذريته وأزواجه الطاهرات وصحابته الأنجم الزاهرات صلوات زاكيات مباركات دائمات باقيات متضاعفات إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وتراد في امتنانك ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا اعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا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 ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل مخرسا اللهم اهدنا لاخلاق القران اللهم ادبنا بادب القران اللهم ارزقنا بركه القران وهدى القران ونور القران وفهم القران واغننا بالقران واكفنا بالقران واشفنا بالقران واشفنا بالقران واشفنا بالقران وارحمنا بالقران, وارحمنا بالقرآن, وارحمنا بالقرآن واجمعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن ونوِّر بصائرنا وأبصارنا بالقرآن يا كريم يا منان اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم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 وما زائلا ولا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا واجعله لنا شافعا مشفعا واجعله لنا شافعا مشفعا واجعله لنا شافعا مشفعا واوردنا حوضه, وأوردنا حوضة, وأوردنا حوضة واسقنا بكاسه مشربا هنيا سائغاً روياً لا نضمأ بعده أبداً لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء والعبيد لا إله إلا أنت، سبحانك انا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت، سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك تناف لم نأتمر ونهيتنا فلم ننزجر ووعظتنا فلم نعتذر فلم نعتبر اللهم لا عذر لنا من ذنب فنعتذر ولكننا أهل ذنب فنستغفر اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا من اللهم أنت حق من عبد وأحق من حبد من حميد وأحق من ذكر وأرف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى أنت الواحد لا شريك لك أنت الملك لا ندلك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر, وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك, مفضية القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك والعبد عبدك <Zenia> وأنت الله لا إله إلا أنت الملك الرؤوف الرحيم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض نسألك بنور وجهك الذي له السماوات تقبلنا في هذه الليلة الشريفة أن تقبلنا في هذه أن تقبلنا في هذه الليلة الشريفة وأن تدخلنا الجنة برحمتك وأن تدخلنا الجنة برحمتك وأن تجيرنا من النار بقدرتك وأن تجيرنا من النار بقدرتك وأن تجيرانا من النار بقدرتك. يا شافي الصدور يا شافي الصدور يا عزيز يا غفور نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع يا المغفره يا باسط اليدين بالرحمه يا باسط اليدين بالرحمه يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا خالقنا يا غايه رغبتنا يا غايه رغبتنا نسالك يا الله نسالك يا الله نسالك يا الله ان تعتق رقابنا من النار نسألك يا الله أن من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وأمهاتنا وازواجنا وذرياتنا وقرابتنا من النار اللهم كما جمعتنا في مسجد خليلك وحبيبك محمد فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى من الجنه اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى من الجنه اللهم اجمعنا في الجنه بحبيبنا محمد اللهم اجمعنا في الجنه بحبيبنا محمد وال حبيبنا محمد واصحاب حبيبنا محمد واتباع حبيبنا محمد احينا على سنتهم وطريقتهم واحشرنا في زمرتهم بمنك وفضلك واحسانك يا رب العالمين لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الابواب الأبواب ويرجعنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا بطيانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط اقدامنا, أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامه وبيض وجوهنا, وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اسلمنا نفوسنا اليك, أسلمنا نفوسنا إليك ووجهنا وجوهنا اليك وفوضنا امورنا اليك رغبة ورهبه إليك، لا ملجا من ولا منجا إلا إليك. اللهم لك أسلمنا، اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك نبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. وما أعلننا وما اسررنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم انا نسالك خير المساله وخير النجاح وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات وثبتنا وثبتنا وثبتنا وثقل موازيننا اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسالك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتلهمنا بها رشدنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتصلح بها نفوسنا وتعصمنا بها من مضلات الفتن وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا غما الا كشفته ولا عسيرا الا يسرته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا محروما إلا أعطيته ولا محروما إلا الا اعطيته ولا خوفا الا ازلته ولا دينا الا قضيته ولا حقا الا استخلصته ولا سعرا مضرا بالمسلمين الا ارخصته ولا شابا الا هديته ورزقته ووفقته واسعدته ولا فتاه الا اسعدتها وسترتها ورزقتها ووفقتها وحفظتها وحققت امالها يا رب العالمين اللهم ولا عد وللإسلام إلا خذلته اللهم ولا عدو للإسلام إلا خذلته ولا عدو للكتاب والسنه إلا قسمته يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أ حينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الحياة خيرا لنا اللهم نسألك خشتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصة في الغنا والفقر ونسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا داتا مهتدين، اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وحلالا طيبا نكتفي به، اللهم هب لنا صحة لا تنهينا، وغينا لا يطغينا، وأغينا بفضلك يا ربنا عمن عم أغنيته عنا، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأولادنا. وأولادنا أموالنا. ومن الماء البارد على يا رب العالمين اللهم ما رزقتنا مما نحب. اجعله قوة لنا فيما تحب. وما زويت عنا مما نحب. اجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك. واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك. واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعل قلوبنا مقبلة عليك. اللهم اجعل قلوبنا مقبلة عليك واصرفها عما سواك اليك اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك نعوذ بعزتك لا اله الا انت انت تضلنا انت الحي الذي لا يموت والانس والجن يموتون يا ربنا اللهم انا اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه اثامه واسعدت قلبه فاستعد لما امامه اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا اللهم ان كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وان قضيت بقطع اجالنا وما يحول بيننا وبينه فاحسن الخلافه على باقينا واوسع الرحمه على ماضينا وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك واجعل الموعد بحبوحه جنتك ورضوانك يا رب العالمين، اللهم اجعل شهرنا شاهد لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعله شاهد لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك يا رب العالمين، اللهم اعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم يا واسع الرحمات اللهم يا واسع الرحمات اللهم يا عظيم الصلاة اللهم يا جزيل الهبات اللهم اغفر للآباء والامهات اللهم اغفر للاباء والامهات اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنهم أكرمونا فأكربهم اللهم إنهم أعطونا فاعطهم اللهم إنهم غفروا لنا فاغفرهم اللهم إنهم تجاوزوا عنا اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم اللهم عافية بدانهم اللهم عافية بدانهم واشفي أسقامهم وارفع ضراءهم واستجب دعاءهم وحقق مناهم يا رب العالمين اللهم بارك لهم في حياتهم اللهم بارك لهم في حياتهم واختم لهم بالصالحات من أعمالهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم واغفر للأموات من الآباء والأمهات اللهم اغفر للاموات من الاباء والامهات اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه ف... فبدل حزنه فرحا وسرورا اللهم ادع عنهم ما عليهم برحمتك اللهم أدي عنهم ما عليهم برحمتك اللهم أدي عنهم ما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وادخلهم الجنة وقهم فتنة القبر وعذاب النار يا عزيز يا غفار اللهم يا واهب النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينة. واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فك سحر المسحورين اللهم فك سحر المسحورين وارفع الضر عن المتضررين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بالسحرات المكرات الفجارة اللهم عليك بالسحرات المكرات الفجارة اللهم إنهم آذوا عبادك وإماؤك اللهم إنهم آذوا عبادك اللهم اكشف سترهم اللهم اكشف سترهم اللهم افضح أمرهم اللهم افضح اللهم المسلمين شرهم اللهم المسلمين, المسلمين شرهم يا قوي يا عزيز اللهم بقدرتك وعزتك وق اللهم ابطل سحرهم ومكرهم وشرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا اله الاولين والاخرين يا ناصر المظلومين يا قاهر الجبارين يا قاسم الظالمين طال ليل الظالمين وطال البلاء على اخواننا المستضعفين اللهم كن لاخواننا المستضعفين من المسلمين اللهم كن لهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا اللهم بدل خوفهم امنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين اللهم عليك بالظلمات المعتدين والطغاة المجرمين والمنافقين المتربصين اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل ممزق اللهم دمرهم تدميرا اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك واجعل عليهم عذابك ورجك إله الحق يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينه الغادرين برأي قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم طهر المسجد الاقصى من رجس اليهود المحتلين اللهم طهر المسجد الاقصى من رجس اليهود المحتلين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم وارحم اهل غزه اللهم وارحم نساء غزه واطفال غزه وشيوخ غزه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ هذه البلاد المباركه اللهم احفظ هذه البلاد المباركه المملكه العربيه السعوديه اللهم احفظها بحفظك اللهم اجعلها للحق منارا اللهم اجعلها للحق منارا وللخير دارا وللايمان مارزا وقرارا اللهم اجعلها عزيزه شامخه ابيه قويه امنه مطمئنه الى يوم الدين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين اللهم احفظ علينا امننا اللهم احفظ امننا وايماننا وجنودنا وحدودنا ورجال امننا واولاة امورنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر فينا والعاملين في خدمه الحجاج والزوار والمعتمرين والمتطوعين معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظهم واقبل منهم وجازهم خيرا جزاء واوفا يا رب العالمين اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل موتاهم في الشهداء اللهم تقبل موتاهم في الشهداء اللهم تقبل موتاهم في الشهداء وداوي جرحاهم يا سميع الدعاء اللهم احفظ اهلهم اللهم احفظ اهلهم وزوجاتهم ووالديهم واولادهم يا ذا المن والعطاء برحمتك يا ارحم الراحمين وردهم الى اهلهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفق امامنا وولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم احفظه بحفظك واكلؤه برعايتك وعنايتك ومتعه بالصحه والعافيه يا رب العالمين اللهم وفق ولي عهده لما فيه عز الاسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين اللهم سدد اراءه واقواله واعماله واجعله هاديا مهديا ومتعه بالصحه والعافيه يا رب العالمين اللهم وفق ولاة امور المسلمين اجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمه على بلادهم وشعوبهم ورعاياهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد على الختام اللهم لك الحمد على الختام ولك الحمد على التمام اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمه مباركه على من حضرها وعلى من سمعها وعلى من امن على دعائها اللهم انزل من بركاتها على اهل الدور في دورهم وعلى اهل القصور في قصورهم وعلى اهل الثغور في في ثغورهم وعلى اهل القبور في قبورهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد ما ازهرت النجوم وصلي عليه ما تلاحمت الغيوم وصلي عليه يا حي يا قيوم اللهم صل عليه ما ذكره الأبرار اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار اللهم صل عليه وعلى اله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار وارضعنا معهم بمننك وجودك يا عزيز يا غفار الله أكبر الله أكبر Sami Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp, Sprekenshelp,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 Allah Akbar. Assalamu alaykum rahmatulla Asalamu alaikum rahmatulla. Asalemu alaikum warahmatulla. Asanamu alaikum warahmatulla. أحبتنا الكرام ها قد وصلنا معكم لنهاية هذا النقل المبارك من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر قناة السنة النبوية وأثير إداعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أسعد اللحظات وأمتعها لهذه المشاهد الإيمانية لصلاة العشاء والتراويح وختم القرآن الكريم حيث شهد المسجد النبوي الشريف هذه الليلة المباركة ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان وها هي الجموع الوفيره التي امتلأ بها المسجد النبوي الشريف وأروقته وساحاته الداخلية والخارجية وقد امتدت هذه الصفوف إلى الطرق والمناطق المجاورة والمحيطة بالمسجد النبوي الشريف وذلك حرصا منهم على أن يشهدوا ليلة ختم القرآن الكريم هنا في رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كم من عين بكت وكم من عين درفت في هذه الليلة المباركة لختم القرآن الكريم ولقرب توديع شهر الخير والبركة والعتق من النار فاللهم لا تجعله آخر العهد بنا وأعد علينا رمضان اعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن نرفل بخير وصحة وعافية وننعم بهذا الأمن والأمان في ظل حكومتنا حفظه الله ورعاها الحمد لله على الختام الحمد لله على التمام الحمد لله حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت والحمد لله على كل حال وفي كل حين أحبتنا الكرام مع نهاية هذا النقل المبارك يسعدني أن أرفع لكم أجمل التحايا وأعطرها من كافة فريق العمل في استوديو قناة السنة النبوية من المسجد النبو الشريف من الإخراج الأستاذ موسى سلمان الرحيلي والأستاذ الله محمد بيبة ومن التعليق محدثكم فهد محمد الفايز ومن التشغيل الأستاذ مصطفى ماء العينين ومن الإشراف العام الأستاذ علي شار الشهري أحبتنا الكرام حتى نلتقي بكم في نقل مبارك جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم انا نسالك النعيم يوم العيله والامن يوم الخوف اللهم انا عائذون بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلينا واموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظ ما من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسل السخائم صدورنا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك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 إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء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 ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك أن نرد إلى أرض للعمر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 اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراه والانجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء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 متفق عليه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 أكثر منه صياماً في شعبان متفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان رواه أحمد وأصحاب السنن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 فأتى بشات فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له متفق عليه قوله أغمي عليكم أي حال دون رؤيته غيم أو غبار وقوله فاقدروا له قدروا له عدد ثلاثين يوما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عده شعبان ثلاثين وفي رواية لمسلم فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما متفق عليه قوله غبي اي خفي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون رواه ابو داود والترمذي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 وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أولا تكفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم قوله واستهل علي رمضان ظهر هلاله عن ابي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترى أين الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتمه؟ فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه رواه مسلم قوله نخلة موضع بين مكة والطائف يبعد عن مكة ستين كيلو متر تقريبا ويسمى الآن بالمضيق وقوله مده للرؤية أطال مدته إلى الرؤية عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهراء عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجه متفق عليه قوله لا ينقصان أي لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما